كَمَا عَلَّمَهُ الله فَيَكْتُب وَالْيُمْنُ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءَ فَإِن كان الذي عليه الحق فكيًا او ضعيفا او لا يستطيع ان يملا هو فليمن ولي من بالعدل واستشهد شهيدين من رجالكم فالا يكونا رجلين فرجل مُرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ يَنْقَضِي إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا بَأْسَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقشق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تُديرون بينكم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تشهبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يغوغ هو كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم